أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طسم م تلك آيات كتاب المبين نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِلقَوْمِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ وَبَنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ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 إِنَّا رَدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فانتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا. إن فرعون وهمان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرّت عيني اللي ولك لا تقتله عسائيا. فأنا أونت خذه ولا ذوهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. إن كادت لا تبدي به لا تبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأيمن في فِي المباركة الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أُلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَمْ يُدْبِرْ وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أسلك يدك في جَيْبِكَ تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فِرْعَوْنَ وملئه إنهم كَانُوا قَوْمًا فاسقين قال رب إِنِّي قتلت مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يقتلون وأخي هارون هو أفسح مني لسانا فأرسله يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون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 وما كن تبجل بالطور إذن دينا ولكن رحمة من ربك لتود ذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولو أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم مما قدمت أيديهم فيقول ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عدن قالوا لو أوتي أوتى مثل ما أوتي موسى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 وكم أهلَكنا من قريةٍ بَطِرت معيشَتَها فَتَنْكَمَ ساكنُهم لم تُسْكَم مِنْ بَعْدِهِمْ إلَّا قَلِيلًا وَكُنْنَا نَحْنُ الْوَارِثِينَ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 فَمَنْ وُعِدْنَهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَا مُتِعْنَا هُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادُهُمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالُوا الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمْ قَوْلُ رَبِّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَضَلَّيْنَا أَضَلُّونَهُمْ كَمَا ضَلَّيْنَا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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون 47-قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهر سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون 45-ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فيات ينصرنه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا ما كانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون